ش دایری یوم الربع نمشي دایری یوم الربع اللي قبرك عدمي ثاقل عدمي ثاقل يمشي ملهوف ومحبتك تجري بعماق تجري بعماق ينتظر يوصل دري حك ينثر اشواقه ينثر عالمك عالم خيالي وتزهي يا فاقد تزهي يا فاقد فوق كبجن ووني كحل العيون فوق يكتسب اجر الزياره بيوم ال يكتسب اجر الزياره بيوم ال بيوم ال40 زائري يوم ال عنك كل شي عطرى يا من البعيد كعبا لما نقصد له بالعمر مرة بين عمر مرة وانت كل عاشق يزورك يبقى كل عمره يبقى كل عمره ما تزيد عدد نظرتك بر الحضره لو بار وضعت بس الاله اللي يعرف بسر يعرف الله رحل ونعود كعبه الخنود رحل ونعود كعبه الخلود خدمتك اعظم تجارب يوم الربعين خدمتك اعظم تجارب يوم الربعين يا حسين مش زائري الضعيع مش ثائل لا بيتاير يومي للضعيع هذا كل شيء على قرار يومي للضعيع كل شيء على قرار يومي للضعيع هل يا ابن الذكي ما يغيرونا ما يغيرونا اي لك يتزايد عددنا من يفجرونا من من يفجرونا والناس لتضدنا زين يدرونا زين يدرونا مانعوفك يا ابو خلي يعذرونا خلي خلي يعذرونا حبك للحياة معك ما بما مات حبك للحياة معك بما والكفر نعلن لا مهرب يوم الاربعين والكفر نعلن داما بيوم بيوم بيوم <تصفيق> <دائري> <تصفيق> يوم ال40 يوم يمشي قال مې لارې حنن صارك سارك سيدنا فاراك تدري بالموعود يمشي ويزورك وي ويزورك قابل وي وي تعازي والمناحه ولا طمشارك ولا طمشارك فرقت صارت بدوامن الزثارك مولاك فان ننتظر يثور ساعة الظهر ننتظر ساعة الظهر يعلن ال انتصار بيوم ال 42 يعلن الدين انتصاره بيوم ال نمشي زائرين يوم ال للشاعر في رأس لمحمد